جزاكم الله خيرا ورفع الله قدركم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين فضلت الشيخ يقول السائل قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة أربعين يوما هذا القبول الإجزاء أو الثواب تحدثت عن هذا في شرح الحديث وأن قوله لم تقبل له صلاة أربعين يوما المراد بأنه لا ثواب له على صلاته وهي صلاة مجزئة الصلاة مجزئة تسقط عنه الفرض الذي افترضه الله عليه ولهذا يجب عليه في هذه المده ان حصل له أن يصلي وأن يواضب على الصلاة وأن يحرص على تتميمها في أركانها شروطها واجباتها مستحباتها لكنها لا تكون مقبولة ولا ثواب له عليها ولا ثواب له عليها لا تقبل له صلاة أربعين يوما عقوبة له لإتيانه للكاهن فلا يثاب على تلك الصلوات لا يثاب على تلك الصلوات وتحديد المدة بالأربعين قال لم تقبل له صلاة أربعين يوما لا شك أن الشارع له حكمة في هذه المدة ومن أتى كاهنا فإنه يعلم من خلال دلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته لا تقبل لمدة أربعين يوما ويمد ليست بالقليلة ولا شك أن هذا فيه من الزجر والتاديب والتحذير من اتيان هؤلاء ايا كانت طرائقهم ومسالكهم ما هو واضح وغير خاف ولا شك أن تحديد المدة بالأربعين لا للشارع فيه حكمة مثل ما جاء في حديث آخر أيضا حديث آخر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يتعلق بالمحافظة على الجماعة والعناية بتكبيرة الإحرام قال فيه عليه الصلاة والسلام من صلى في الجماعة أربعين يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار قال أربعين يوما لا شك أن مثل هذه الأعداد الشارع له فيه حكمة وليس المراد بهذا الحديث أن يواظب على أربعين يوما يحافظ على تكبيره الاحرام ثم يتوقف بعد الأربعين ويأتي متاخرا ليس هذا المراد ولكن المراد أن هذه المدة كافية أن يتربى خلالها الإنسان كافية أن يتربى خلالها الإنسان على أن, أن تصبح تكبيرة الاحرام عنده امرا مالوفا وليس امرا متكلفا تصبح أمر مالوفا وليس امرا متكلفا الفته نفسه واعتادت عليه لا لا ياتي عن تكلف لأن في البدايه يكون عن منازعه للنفس وتكلف في أن يحافظ على تكبيره الإحرام لكن إن واظب عليها ان واظب عليها اصبحت امرا مالوفا عنده ومعتادا عليه ونفسه أصبحت تمرنت على هذا الشيء فأصبح مألوفات النفس بينما في البداية يكون فيه شيء من المجاهدة والمغالبة للنفس والتكلف حتى يصل إذا تمم مثل هذه المدة إلى أن تكون قد تمرنت النفس وأصبح شيئا مالوفا لها لا تستطيع ان تنفك عنه نعم أحسن الله إليكم يقول السائل قوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكفر أكبر أم أصغر أذكر قبل الإجابة على هذا السؤال قصة مفيدة للجد رحمه الله وغفر له والجد يعني منذ عرفناه إلى أن توفاه الله وهو يدخل المسجد قبل صلاة العصر بأكثر من نصف ساعة وإذا صلى العشاء خرج حتى يوم العيد مواضب على ذلك والفجر يدخل قبل الأذان والظهر قبل الأذان فأذكر قديما وكنت صغيرا جاء مجموعة من طلبة العلم إلى الوالد وسألوه بعض الأسئلة من ضمنها سألوه عن هذا الحديث هل هو صحيح فقال الوالد نعم صحيح فأحدهم قال يا شيخ من يستطيع هذا والجد كان حاضر قال من يستطيع هذا يعني أنه أمر غير مستطاع. من يستطيع هذا فلما خرج الجد من المجلس كان يردد من يستطيع هذا الله أكبر, الله أكبر. من يستطيع هذا يعني متعجبا ومستنكرا من هذا الكلام فالشاهد أن من يوفق الله عز وجل تمرين النفس على هذه المدة يصبح بإذن الله امرا مألوفا ومعتادا عليه لا تنفك عنه نفسه أعد السؤال يقول قوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكفر أكبر أم هذه للعلماء في الكفر هنا هل هو أكبر أقوان ثلاثة قيل إنه كفر أكبر ناقل من الملة وقيل إنه كفر دون كفر أي كفر اصغر وقيل إنه يتوقف في ذلك ويترك الأمر على ما هو عليه في الحديث دون شرح أو تفصيل ويتوقف في ذلك لكن إن كان من اتى الكاهن مصدقا له عالما بحال الكاهن ودعواه لعلم الغيب وتقرب للشياطين وغير ذلك من المعاني التي هي كفر أكبر ناقله من الملة فلا شك أن هذا الصنيع من الكفر الأكبر الناقل من الملة نعم أحسن الله إليكم يقول السائل كيف يجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة أربعين يوما وبين قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مر الجمع بين ذلك في رواية الحديث لأنه لم تقبل له صلاة أربعين يوما إذا كان غير مصدقا وغير معتقدا لما يقوله غير مصدق ولا معتقد لما يقول قال لم تقبل له صلاة. أما إذا كان مصدقا له معتقدا صحة ما يقول مؤمنا بذلك فإنه قد كفر بما أنزل على محمد مثل ما قال الشيخ رحمه الله في أول مسألة مسائل هذا الباب أنه لا يجتمع الإمام بالقرآن وأتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون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 الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا